بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم كتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنه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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقه الله العزيز القدير الذي جعل لكم الأرض مهد وجار لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذين زن من السماء ما أن بقدر فإن شرنا به بلدة ميت كذلك تخرجون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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لك فور مبين أم اتخذ من ما يخلق بناته وأصفاك بالبنين وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثله ظل وجهه مسود ظل وجههم وهو كريم أو من ينشأ في حيتي وهو في الخصام غير مبين وجار الملا. اتَّلِئِنَّ هَذِ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِيْمَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم محتاجون وكذلك ما أوصلنا من قبلك في قريه من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على وان شئت ابا انا على امتي وان على سالحين قلت دول قال اولو شئتكم باهدا مما وجدتم عليه ابائكم قالوا ان بما اوصنتم به كافرون فانتقمنا منهم فنظر كيف كان عاقبة المكذبين وإلَّا إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ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 حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبكس القرين ولينفعكم اليوم إذ بلتم أنكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمْعَ أو تَهْدِ العُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَجَنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَقُوَّةَ أَدْرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْنَمَنْ أَوْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ مَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلهَتينَ يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ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 فَلَؤُلَاءٌ انْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ نَعْرُ الْمَلَائِكَةِ يُقَرِّبُونِ اسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَرْقَيْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَضِيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوا هُنَاكَ إِلَّا أَنْ يَجُنَّا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْ عَبَدْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ولو نشاء نجعل منكم ملائكة في الأرض يخلون وإنه لعلم الساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصد أنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة لأبين لكم بعض ما تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون وَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ تَأْتِيهِم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٱلْأَخِرَةُ يَوْمَئِذٍ بعض عدو إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم يوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجمة أنتم وأزواجكم تحبرون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 اصفح عنهم وقم سلام فسوف يعلمون